قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره